بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكري يا صاد عبده عين رحمة العظم شعرنا ب ا و ل م أكن ب د ع ا ك ر ب ش ق ي ا و إ ن ي خ ف ت ا ل م و ا ل ي من و ر ا ئ ي و ك ا ع ج ا ب والاعجاب و ا فهب و ي من ل د ت ك و ل ي ا يرثني و ي ر ث من آ ل ع ق و ى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 ولم يكن ج ب ا ر ا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إ ذ انتبذت من أ ه ل ه ا مكانا شرقيا فارسلنا حجاما ف أ إ ل ي ه ا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إ ن ي أ ع و ذ بالرحمن منك إ ن كنت تقيا قال إني انما انا رسول ربك ل أ ه ب ل ك غلاما زكيا قالت أ ن ا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك و بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك م ر أ سوء وما, وما كانت أ م ك بغيا ف ش ا ر ت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في م ه د صبيا قال إني ع ب د ا ل ل ه آ ت ا ن ي ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ي نبيا ل ج ع ل ن ي م ب الاسلاميه ر ا أ س م ا كنت و و أ ص ا ن ي وأوصاني ب ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ما ة دمت ح ي ا وبرا م و ا ل د ت ي و ل م ي ج ع ل ن ي ج ب ا ر ا ل ق ي ا ا و للعلوم س ا م ي ي و ل د ت و ي و م أموت و ي و م أبعث حيا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 هذا ص ر ا ط م س ت ق ي ك ه ا ل ه للذين ك ف ر و ا من م ش ه د يوم ع ظ ي ه غ س ر ر ب ح ي أ ت و ن ن ا لكن ل ا ظ ا ل م و ن ا ل ي و م في ل ا ل م ب ي ن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 فاتبعني أ ه د ك صراطا سويا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان ل ل إ ن س ي ا أبت تعبد الشيطان. يا لا ل ا ا ش ي ط ن إن للإنس الشيطان كان للإنس. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أ ب ت لا تعبد الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أ ب ت إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون, فتكون للشيطان وليا قال أ ر ا غ ب أ ن ت عن آ ل ه ت ي يَا م و س و ا ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيها ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه انه كان مخلصا وكان و ك اسماء ن ر و وكان ل ا نبيئا خ ل ص ن ب ا واذكر في ل ن ه ك ا ن م خ ل ص ا وكان, وكان ر س و ل ا ن ب ي وناديناه ا ى ج ا ن ب الطور ا ل أ ي م ن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبينا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان, وكان رسولا نبينا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 إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا, خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع ا ل ص ل ا ة و ا ت ب ع ا ل ش ه و ا ت فسوف يلقون غياه إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح جنات عدن التي وعدتهم جنات عدن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 م ن كان تقيا و م ا ن ت ن ز ل إ ل ا ب أ م ر ربك ل ه ما ب ي ن أيدينا و م ا خ ل ف ن ا وما بين ذ ل ك و م ا كان ربك ن س ي ه ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا فاعبده واستبر ل ع ب ا د ت ه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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا و إ ن منكم الا واردها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 مكانا و أ ض ع ف جندا ويزيد الله الذي نهتدى ودا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ف ر أ ي ت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال ل ه ت ي ن مالا وولدا اطلع الغيب اطلع الغيبه اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونرثه سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول واتينا فردا واتخذوا من دون الله آ ل ه ا ه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون موسوعه ا أ ل م تر أ ن أ ا ب ل ش ي ا ط ي ن ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن ت ع ل ه م أ ا ل ا ت ع ج ل ع ل ي ه م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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا أ ن د ع و ا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا